يا ابو فاضل شوف الحسين يا مصباح يا بلا يا تشفين ما وصل منك خبر سين عنا على النهار ما وصل منك خبر عنا على النهار وان سي انا بي يا بفاضل شوف الحسين يا انت قوم و بلا يشفير يا ما وصل منك خبر سمعنا على النهار ما وصلنا خبار <سؤال> سينعيني <متصفيق> على النهار وانسي نبي النار <تصفيق> يا, <رخواه وحيد تصفيق> يا بفاضل جيتك اتواجع لهم غد صارت نايحة باب الخيم ما عرفتك صح نعليك السهم بتيام رأسك ذبح روح العلم عقوب شفك يرفع بيش خوية من يرفرف يرجف الجيش خوية فلاف شفك ما صبار سين عيني على النهار لا تشفك ما صبار سين عيني على النهار وان زينب بالنار ينخوية <تصفيق> <تصفيق> يا مفاضي نشوف الاحسين هاوزر <متصفيق> منك من شفا سينعيني عالنهار وانسي نبيه النار هاوزر منك شفا هاذو فاضل انت مو قتلي تعال آه آه رأيتك صاح ادنوانتش يا هوا آه آه آه تقيل لك خوية ما محتاجة ماي أنا باس محتاجتي ترجع وياك شاربك الخدري لخيان غاد من تظرينا كيتان كلها صاحة يا قمار سين نهار كلها صاحت يا قمر سمعنا على النهار وانا زينب بالنارين خويا <تصفيق> <خوية تصفيق> يا ابو فاضل شوف الحسين خويا تدقومي بلا يتف في ما وصل وصل منا خبر عيني على الاحزان على الظهر خبر سنعنا الظهر ونسينا ونسينا بيمنا ضيا دوم مثل شخصك ماينا على الثرى مين تظرك يا سبع القنطرة بلاي صوتك قل هي صبرة يصبري بلاي صوتك شلوم فويا سيان كله تحول عيون فويا أبد ما يحمل قهار سين عنا على النهار حبت ما يحمل قهر سين عنا على النهار وانا زي النبي الناري خويا <صفيق> يا ابو فاضل شوف الاحسن خاطر اختك يالشهيم فاشل اريد الوحدي بين الزليم من جيتك صاحة القاعب عزيم هاي ختعب بازي انب هاي روحي اللي اعتنت ليك فويا انا بالخيم <سؤال> امنحا جيك خويا حيلي ظلمحن الظهار سينعينا على النهار حيلي ظلمحن الظهار سينعينا على وانا زينب في النارين خويا يا ابو شوف الاحسين ما وصل منك على النهار ما <تصفيق> <proposals> <تصفيق> علي السعيدي التوزيع عامر الطائي اداء الرادود الحسيني سيد حسين الكلمات للشاعر الحسيني علي الملا الخزاعي المونتاج عباس الساعدي